بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم وأرسل عليهم طيراً أبابي لترميهم بحجارة من سجيل